اللهم قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار فأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا، وأصحابنا وذوي أرحامنا، وأساتذتنا وشيوخنا، ومن أوصانا بدعاء الخير، ولمن له حق علينا يا كريم؟